ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيب إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبيد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 شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمّى مسنود والجَنَّ خلقناه من قبل من النار السموح وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرًا من